سَتَرَانَتُ وَالْمُجْهَدُ مِنْ طِبَاعِ ولكم في القصاص حاتم للألباب لعلهم إلا تتكون وتبالكم إذا حضر أحد من ترك خيراً الوسيط للواني والكربين بالمعروف حباً على المتقين حباً على المتقين وتبالكم إذا حضر أحد من المؤمنين ترك خيراً الوسيط للواني والكربين حقا على المتقين كذلك يبين الله له فلن بدله بعد ما سمعه فإن الله على الذين يؤدنونه إن الله سمع عليم فمن خاض منه شجافا أو ما فاصح بينهم فلا الله رفع يا أيها الذين ما تطب على الذين من قبولكم لعلكم تتقون أياما معروضا فمن كان من كيف مريضا وعلى سغره فعدتوا بأيامينها وعلى الذين يطبونه بذيتهم طعام مسكين فمن خير له وأن فصوم خير لكم شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن مدى للناس وبيناك من المدى والقرآن فما نشهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر عدة من أيام أخر يريد الله منه الجسر ولا يريد منه العسر ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هلاكم ونعنكم تشهرون وإذا سألت عن عني فإني طريب أجيب دعوة ابدعي إذا دعني فليستجيبوني والنبعون إذا علهم يرشدون وإلا لكم الرفة إلى مساركم هن لباس علم الله أنه كنتم وَيَرْجِعُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَادِرُونَ وَمَا هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ غَافِلُونَ وَلَا هُمْ and that شهر الحرار بالشهر الحرار والحرمات تصوى الراس فمن اعتدى عليهم اعتدوا عليهم مثل ما عليهم فاتقوا الله وعلموا أن الله مع المبتقين وآتقوا في سبيل العنوان بأيديكم لتغلق وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وآتنهم الحج والعمرة لله فإن أخصرتم فما استيسر من الهدف قال لَمْ يا جثي ثويا مشهوره الْحَجَّ هو وارتموا المد والجمره من الله اي نوصلتم لَمْ من الهادي فمردهم يا جثي ثويا ولا تبقوا روسا حتى يبلغ المد محلا فهل فَفِضْعٌ مَنْصِرٌ أَوْ صَدَقَةٌ لَوْ نُسُقْ فَإِذَا مِنْهُمَا تَمَتْطَى الْعُرْضِ لِلْحَجِّ فَمَسْلِسٌ مِنَ الْحَدِّ فَمَنْ وسبعة من لَمْ يَتَفَضَّلْ فَلَمَّا أَيَّامٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِطْعَامًا كَافِياً لَا يَتَرَمَّلُ مَنْ يَكُونُ فمن تعجل في يومين فلا إذن عليه ومن تأخرى فلا إذن عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أن لكم لي تحشرون وَإِذَا إِذْ لَهُ يَتَّقِ اللَّهَ فَنَسَفْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَبًا وَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَدًّا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي وَلَا إِنَّهُ لَكُمْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا لا آمن والذين يصدقون القوم يوم القيامه والله يصح من يشراء به حساب كاننا ثممه واحده فبعث الله النبين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس لما اخترقوا فيه وما اخترق فيه للذين قبوا من بعد ما جاءهم بينات الضرق بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اخترقوا فيه من الحق بإذنه وهو يأخذ من يشاء إلى مستقيم. أن حسبتم أن تدخلوا جنة ولما يأتي المثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم البلساء والضراء وصلصلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا يسألواعن الشه حرام فيه كل فيه كبير وصد على سبيل الله وكور به والمسجدحرام وإزراج أهلي منه أكبر دوار والفتنة أكبر من البهل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرقوكم عن دينكم استطاعوا ومن يرتدب منكم عن دين والآخرة وأولئك أشعرن لهم فيما خالقون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاملوا في سبيل الله أولاك يرجون رحمة الله والله والرحيم يسألونك عن القبر والمسك قل فيهما إنه كبير وملائه للناس وإنهما أكبر من نفعه ما ويسألونك ماذا يمتقونه للعفو وذلك يبين الله لكم الآيات تعال لكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتاما قل إصلاح خير وإن تخالقوا من في إخوانكم والله يعلم المغسدة للمصلح ولو شاء الله لأعلى إن الله عزيز حكيم ولكن يحركوا شكاك حتى يؤمنك ولا أمتكم خير من مشيت ولو أعجبتكم ولا توم يع المشي حتى ينهم ولا عربهم من خير من مشيهم ولو أعجبت لا ينهم إلا إن الله يدعو إلى الجنة والمغفرة والمغفرة بإذن ويقرئ آيات من الناس فَإِنْ عَصَوْنِي فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ إِذَا غَشِيَ الناس والله إِنَّهُ كَانَ لا بَصِيرًا لَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّفْسَ بِمَا كَسَبَتْ قَدْ أَصْلَحَ لَهُمْ وَمَا يَحْزُنُهُمْ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ نما با أن لا يطلقوا حدود الله فلا بما حاله فيما تلقه إذن حدود الله فلا تأتدوها ومن يدعى حدود الله مولاك هم مقالمون فإن طلقها فلا تحضنه من بعد حتى تنهح زوج غيره فإن طلقها فلا جمع حاله ما أي درجا فلا أن يطلق حدود الله حضور الله يبدنها لقومه على نور وإذا قلقهم النساء إذا طلقتهم من نساء فبلو نحجرهم فلا تعرضهم أن يجحن أسواجهم إذا تراغوا بينهم في المعروف ذلك يعرضي من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزدى لكم يرون نسواجا يترقص بها قصينا ابا عشر و10 فاذا بلغنا جملهم نقل جل حالكم بما قال النبي فنسف ما قردكم إلا أن أو يعقون الذي بيده وقدت النتاح وأن تعقوا أقرب للتقوى وأن التقوى أقرب للتقوى ولا كان سوف الطبيلكم إن الله بما تعملون برسيح حافظوا صلوات والصلاة المسطى وقوموا فَإِنْ تُقُمْ كَمَا رَأَيْتَ مَنْ وَقَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ مَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي وليل مظلطان متاعهم في المعروف حقا على المتقين فذلك يحين الله لهم آياته لعلهم تعطلون